واعبد ربك حتى يأتيك اليقين بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكين اِكْتَبَ بِالضُّحَى مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَن آنذِرُوا أَن آنذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ Ta'ala amma yushrikun Khalaqa al-insana min nutfatin fa-idha huwa khosimun mubeen Wal-an'ama khalaqaha lakum fiha dif'u